بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحلم ما أحل الله لك تبتغي مرضة أزواجك والله هو الرحيم قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ مَا أُحِلَّ لَكُمْ وَمَا حَرَّمَ وَاللَّهُ أَوْلَى بِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ سَرَّ النَّبِيُّ وَلَدَ عَزْوَاجَهُ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفًا فَعَظُمَ وَأَعْظَمَ عِنْدَهُ وما نبأها به قالت من أنبأت هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وطالع المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن يطعمنا ان ان بدلهم ازواجا غير منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات منات قنتات تائبات عابدات سائحة فدباب وابكر يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم وقودها الناس والهجارة عليها بلائكة ذلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين جفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كون آمِنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي عنكم سيئاتكم وما يدخلكم تجري من تحتها الانهار يوم لا يذل الله النبي او الذين امنوا معه والذين آمنوا معه قوم يسع بين ايديهم وبايمانهم Mau ulun, Rabbana, atmin lana, nurana, wafilana. Innakalal kli shayin Qadir. اجِنٌ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ طَرَفَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا وَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مَنَ اللَّهُ شَرًّا وَقِيلَ ادْخُلَا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا ورأت فلعون إبطالت رب بذلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فلعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه بروحنا وصدقت بكلمات ربه وكتابه وكانت من القانتين.